وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سنه ذكر الحاكم رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في ص ف ة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عمده في الباب لو انكم ترون ما في الكتاب ل ر أ ي ت م أ ن الحاكم ابتلا ب ح د ي ث لولاه ش ق على امتي ثم ب د أ بعد ذلك يبين ذ ف ي ة ص ف ة وجوه النبي صلى الله عليه وسلم ف أ و ل حديث وضع هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فجعل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ص ل ا في بيان تربيه وجوه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل ا ل ح د ي ث التي تاتي بعده وجعل ا ل و ا ي ا ت مكملات لحديث عثمان ومفصلات لما في حديث عثمان من ادمان اي انه جعل حديث عثمان اولا جعله افضل باب جعله صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ ت ى لبعض ا ل أ ح ا د ي ث التي فيها بيان كيفيه الوضوء أ ي ض ا غير أ ن ه جعلها مكملات ومفصلات لما في حديث عثمان من إ ج م ا ل وبعده ايضا أ ت ى لكل عذب من أ ع ض ا ء الوضوء بما ي ن ا ف م ه من ا ل أ ح ا د ي ث التي تبين كيف يطاخر هذا العذب في الوضوء ثم ذكر جمله من المباحث في هذا الباب وكان من جمله ما ذكر أ ن ه ادى ب ا ل أ ح ا د ي ث التي بين فيها الصحابه رضي الله عنهم مقدار م ا الذي كان يتوضا به النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم عند ابتلاء الوضوء وذكر جمله من المباحث تحت بدر و ل و د ل ك ن ك ن ت ر ر ن ا انه بعدما ذكر حديث عثمان ذكر بعده ماذا ا ل حديث نفح ا ر ا فقدم و أ خ ف ى فقدم و أ خ ف ى فذكر الحاسب رحمه الله هذه ا ل ح د ي ث على وجه غير الوصفه الحاسب رحمه الله لم يراعي ا ل ق ث س ا ل ت ر ك ي ب و لا نصح ق ان في ذلك نقص يعني لا يصح أ ن نقول أ ن الحاسب رحمه الله و م ي ر ث ب تلك ا ل أ ح ا د ي ث و أ ن ذلك نقص في فعله لماذا ل أ ن الحاسب رحمه الله لم يخترق أ ن ه سيرتب ا ل أ ح ا د ي ث و إ ن م ا الذي تميز به الحاسب رحمه الله أ ن ه ر ث ب ا ل ب و ا ب لو أ ن ك رايت العنده ل ق ل ا ً لرايت ترتيب الحاسب أ ف ض ل من ترتيب صاحب ا ل ع ن د فالحاسب أ و ل ما ب د أ ب د أ بباب ا ل م ه ت م باب ا ل آ ن يهتم باب إ ز ا ل ة النجاحات ث م الوضوء وهذا ترتيب جيد ولهذا الحاسب قال في أ و ل كتاب قالت ا ل م ق د م ة قال ليكون من ي ن ق ض ه من بين أ ق ر ا ن م ن ا ب غ ة قال قررته لك تحذيرا ً بالغه أ ي أ ن ه راعى مثلث ترتيب ا ل أ ب و ا ب أ م ا ترتيبك ا حديث فلن يشترك الحاكم على نفسك أ ن يعمل به ولهذا ترونه في باب ا ل و ل على ا و ا م الخطوط ي غ ي ر ما ياتي قدم شيئا واخر أ ش ي ا ء فهذا الوزن الذي ذكره حافظ يعني تلك ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكرها ذكرها على م ل ب الترتيب الذي ي ت ع ل ه الميم ن نفسه ل ص ل ا ه مثلا العبد اذا اراد أ ن يتوضا وضوءا كاملا م ت س ب ع ا في ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه ف إ ن أ و ل ما ي ص ل ع ماذا يعد سواكه ووضوءه يعد سواكه و و ض و ء الحافظ ذكر ا ل س و ا وهذا كلام د ي ف أ و ل شيء يصنع المتوضئ ما أن, ان يعد الماء الذي يتوضا به وكان من ا ل أ ن س ب ان نذكر ا ل م ت و ض ئ حديث、أنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمدد ويغتسل بالطائي إ ل ى خمسه أ ن د ا د حتى يهيئ توبه نفسه انه لا يسرق في الماء قبل ان, أن يتوبه فاذا ما هيا نفسه ونحضر الماء الذي سيتوبه به او على هذه الحاله التي نحن فيها يهيئ نفسه الا يسرق في الوجوه فاذا اراد ان يخضع في الوجوه بيننا له أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أ ن يقدم ا ل ع ب و ل تيمم على العبد ا ل أ ي س ر الوجوه فكان من الانسب ان نذكر الله بعد حديث عائشه رضي الله عنه إذا ترضقته فبدأ بميامينه ا ف أ ن ت م ترون هذا التوحيد ف إ ذ ا علم ذلك هنا سيشرع ا ل و ب ك م أ و ل ما ي ص م ع يحذر سواك ويحذر الماء الذي سيتوضا به ثم قبل أ ن يشرع في استعمال الماء نقوم انتبه النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ح ج ب ه أ ن يقدم ل ن ا على ا ل ي و س ر ثم سيقرا في الوضوء نقول له قبل تذكر اسم الله فاذا ذكر اسم الله هنا نبين له كره وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فنبت في هذا الموقع ونذكر له حديث اسماك رضي الله عنه ثم نذكر الاحاديث التي فيها بيان تصميم كل عزو بما يوفقه ولكن نذكره على وجه ت ر ت ي ب كيفيه التطهير يعني لا نقدم مسح الراس على على لأن أسبق غصر الزراعي ل أ ن أ ي و ب اصدق غصن الزراعي اسدق من مسح الراس ولكن لو انكم رايتم هنا في الكتاب لترون انه قدم مسح الراس على على بلد الزراعي ولكن كما قلنا هذا لا يفرح في الكتاب إ ن م ا هذا بحسب رؤيه الشارع أ و بحسب رؤيه المؤلف المشترطه على نفسه فانما بينا للمتوضع كيف تتوضع وضوءا كاملا على وفق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم س ن ن ت م ي معه إ ل ى اخر وضوء إ ل ى غفل الرجلين فهنا نخدم معه صفه الوضوء بحديث أ ن ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ر حقا وفي قدمه مفء ا ل ض ف د لم يطل الماء فقال ارجع فاحسن ضوءك ف إ ذ ا علم ذلك واحسن وضوءه بشرناه ب أ ن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة متحف لك ابوابها الثمانيه إ ذ ا ما ح س ن ت الوضوء قلت بعد أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وترتيب ا ل أ ح ا د ي ث أ م ر هام ل أ ن ترتيب الكوارث كما ذكرنا س ب ف ا يترتب على ذلك أ ن ا ل ف ا ئ د ة تذكر العقل وتذكر القلب م ر ت ب ة تستقر الفائده فيه؟ في ذهن طلب العلم لماذا؟, لماذا نعني ب ا لماذا ت ر ي ب و ل نعني ت بالترتيب ل أ ن ك تتعلم كل يوم ف ا ئ د ة إ ذ ا تزاحمت عليك ا ل ك و ا ر د ربما نسيت مامها ولكن إ ذ ا رتبت كل ف ا ئ د ة في موقعها فهذا ي ح ت ن من ان لا ت ن ت م ا م ض ى بل سينزل علم م ع شيئا ً فشيئا مع الزمن ويخبط عند طالب العلم علم كثير وعلم ر ا ئ ولهذا سنتفرق في باب الوضوء فنقدم احاديث و ن غ س ر بعض الاحاديث ونرجع احاديث اخرى ولكن لا نتوضع نقاط الباب وهذا كما قلنا حتى تقرب ا ل ز ا ئ د ة على وجه السماء فلا يخطر مع ذلك تقديم ما ت أ خ ي ر ه أ و ل ى أ و ت أ خ ي ر ه ما لا تقدم لكانها ونسال الله حسن, العلم حسن الفهم في العلم وحسن العمل به إ ن ه سميع قريب مجيب الدعاء ف أ و ل حديث نذكره اليوم ونجعله بعدما ذكرنا من حديث الباب حديث انس فنقول قال الحافظ رحمه الله وعن أ ن س رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمدي و ي ر ت س ل بالطاع إ ل ى خ م س ة أ م د ا د قال متفق عليه قال الحافظ وعن أ ن س رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمجد ويرتصل ب ا ل ص ا ع إ ل ى خ م س ة أ م د ا ك أ و ل ما ن ف ك نحكم على حديث والحديث هذا في أ ع ل ى درجات الصحه لماذا ل أ ن ه متفق علي ه يعني ا ع ل ي ه يعني أقرب ا ل ب خ ر ي ومسلم ثم نذكر ما في الحديث من الفاظا تحتاج إ ل ى بيان و ص ف ق ا ل كان يتوضا ب ا م ث ل و يغتسل بالصاع ما هو ل م و ما هو الصاع الصاع المرب ا به الصاع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و ص ا ع ك ي ل م ع ل و ف الصاع ك ي ل م ع ل و ف معروف كان يحتاجه النبي صلى الله عليه و سلم وهذا الصاع يقدر بالكيلو جرام يقدر باثنين ونصف من الكيلو جرام الصاع يقدر باثنين ونصف من الكيلو جرام ويقدر بيه الصاع يزن ثلاثه لتر الصاع يزن ث ل ا ث ة من اللترات فبالكيلو جرام كم اثنان ونسل اصفاء يساوي اثنان ونصف من الكيلو جرام ب ا ل ل ث ل ا ث ة هذا هو الصاع المد ما هو المد المد ر ب ع الصاع المد ر ب ع الصاع أ ي أ ن الصاع فيه كمد فيه أ ر ب ع ة وعلى هذا يكون المد بالكيلو جرام كمد س ت م ا ئ ة و خ م س ة وعشرون جرام ستماء خمسة جرام و و عشرونة يعني تقفز اثنين ونصف على كم على أ ر ب ع ة ي أ ت ي ك هذا الناس طيب ب ل ل ت ر كم لتر إ ل الا إ وضع هذا الربط اذا تعلم الصاع وتعلم المد الصاع كم الجرام اثنان ونصف من الكيلو جرام والمد إ ذ ن فالمد ركع الصاعه ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد يعني ت و ض ا بكم بلتر إ ل الا إ ركع و ي ق ت س ل بالصاعه الى خ م س ة أ م ر ا ه م ا ي س ت ف ا د و ا من حيله ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى عدم إ صراط النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وانه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد والمد قليل كما تعلمون وهذا يدل على ماذا ع ه ى ان الوضوء بالمد ل ك ف ي في كمال ا ل و ض أ ء ن ت م تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم احرص الناس على كمال الوضوء هذا معنوي اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في احدى الصوره وباكمل الصوره فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوفر بهذه ا ل ج م ي ة ا ل ق ل ي ل ة علمنا أ ن هذا القبر من الماء هذا ق ب ر م ل م ا ء ع ل م ن ا أ ن ه يكفي ف ي في كمال ا ل و ج و د ومن هذا ا ل ع ل م أ ن ا ل ا ق ت ص ا ر والاعتداء كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ينبغي ان ت ا ت ى العبد بنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجاوز الامر حده و إ ن م ا ينبغي على ع ب د أ ن ي خ ل ص ر على ما ي ف ي د ه وعلى ما يحصل فيه المقابل وهذا أ م ر م ط ا ل م غاب عن كثير من الميت بل اقول غاب عن كثير من طلب ا ل د ع و ترى كثيرا منهم ربما يستعمل في وضوئه أ ك ث ر من الصاع لا أ ق و ل اكثر من, من الميت بل ربما يستعمل أ ك ث ر من الصاع في وضوء وهذا كما تعلمون أ م ر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاعتداء في, في الطهور والنبي ه و من ا ا الثهور ا ع ت د ء في ل و صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في سنن أ ب ي داود من حديث أ ب ي ن ع ا م ة أ ن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمعته يقول ه اللهم اني أ س ا ل ك القصر ا ل أ ي م ن عن يمين ا ل ج ن ة إ ذ ا ذقتته سمع عبد الله ا بن مرقب ابنه يقول الله يميني أ س أ ل ك القصر ا ل أ ب ي ض عن يمين ا ل ج ن ة إ ذ ا ذقتته فقال عبد الله أ ي بني س ل د ا ل ج ن ة وتعوذ به من النار ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ساكون في أ م ت ي قوم يعتدون في الثبور والدعاء والاعتداء في الثبور هو الاصراف في الماء يعني هذا و ج ه من ج م ل ة الاعتداء ولهذا ينبغي أ ن يخلص طالب العلم على أ ن يتبع س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إ ذ ا فلتخلص ان تستعمل ماء قليلا ا ل و و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ا ل م ب د والمبدا كما تعلمون قليل وهذا ع ل م ن ا ه يخفي في كمال الوضوء لا نقول في ا ل ا ج ذ ا ب احد و إ ن م ا كان يعني في كمال الوضوء فمن استعمل م ب د هذه ا ل س ن ي ة التي ذكرناها اخي فمن استعملها وراى نسبه انه لم يكمل وضوءه فليعلم إ ن كان ضابطا ل ن ف س ي أ ن هذا من الوسواس بعض الناس يستقبل ماء كثيرا ويرى أ ن ه لم يذكر الوضوء وهذا كما قلنا من الوسواس وفي حديث ضعيف يصحح بعض اهل العلم أ ن النبي قال إ ن ا ل و ض و ء ش ي ط ا ن يقال له الولهان فاتقوا وسواس الوضوء إ ن ا ل و ض و ء ش ي ط ا ن يقال له الولهان قد ت ق و ا س و ا الوجود ف أ و ل ف ا ئ د ة هو أ ن يشرف طالب العلم على أ ن لا يسرق في الوجود و أ ن ه يكفيه أ ن يستخدم ا ل م س ت في الوجود هذه السميه الخميره ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن أ ع ظ م وضوء النبي صلى الله عليه و سلم و ر س ل ه كان بالمرض و الصاع وهذا يدل على ا س ت د ا ل هذا القدر من الموت ل أ ن ن ا علمنا من ا ل ن ك ا ة ا ل أ و ل ي ه ان فعل النبي صلى الله, الله عليه وسلم انما يفيد الوجوه ب للاستحباب فكونه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ا ل م د والصاع في الوضوء والرسل هذا يدل على ماذا يدل على استخدام هذا القدر في الوضوء والرسل فيدل على استخدام استعمال المده في الوضوء ويدل على ا ت د ا د استعمال الصاع في الغصن ولكن ربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن ذلك كما قال الاب هذا الحديث وكان يلتزم بالصاع إ ل ى إلى خ م س ة امداد يعني ربما زاد عن الصاع مبدا ل أ ن الصاع كانه اربعه قال ا ل ا وكان يلتزم بالصاع إ ل ى خ م س ة أ م د ا د يعني ربما زاد عن الصاع مبدا خامسا و ر ب م ن سقط من ذلك م د ة ايضا كما قالت عائشه رضي الله عنها تصحيح مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ي غ د س ل في إ ن ا ء يسع ث ل ا ث ة أ م د ا د يعني ر ب م ن ا ق ت س ل النبي صلى الله عليه وسلم في صاح أ و في إ ن ا ء ي أ خ ذ ث ل ا ث ة أمدأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على بدن ا ل ن ا وكان يقتصر ثلاثه صلى الله عليه وسلم وكان يدرس اعمار ربما وكان ي ق س ي جسده كله ب ث ل ا ف أ م د ا يعني تقريبا كم ا ث ن ي ن كان يقتصر صلى الله عليه وسلم وكان يعمق جسده وكان يقتصر ثلاثه مرات أ و ثلاثه مرات وكان يفعل ذلك وكان جاءت فيه عليه الله صلى وهذا س ل م و يدل على, على ماذا النبي كما ترون ربما زاد عن الصاع أ في الغد وربما صلى عنه وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يراعي حاله في استعمال الماء ان راى من نفسه انه يحتاج الى الماء اكثر زاد عن ذلك وان راى من نفسه ان ح ا ل ا لا يحتاج الى يجد عليه فرصه ما نقص عن هذا الحد وهنا نعلم سائله أ ن لوضه كان هنا الا ت من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا ب ن و لوضه كان هذه لا تدل على الدوام دوما يعني لا ي د ل منها أ ن ه ا تدل على الدوام يعني لا يقال في ق و ل ا ل س كان يتنظر بالمدبب لا يؤمن من ذلك أ ن ه جن يقبل في ذلك ا ل و ق يعني لم يكن يقل عن ذلك ورجلته ي ج د ت عن ذلك لغه كان ل ر ه العرب لا توجب ا ل ت أ ت ي ل ل إ ل ز ا م للزواج وانما معناها أ ن ه ا ت أ ت ي لبيان الغلف أ ن هذا اغلف فيلقي كان يفعل كذا فالمراه أ ي أ ن أ غ ل ب فعل ه كذا ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين على رحمه الله في منظومته في القواعد والاصول وكان تأتي ل الغالبة وليس بلادي قال د و وكان ا ذا مفاقدة للدوام م للدوام الغالبة الغالب ذا تأتي يعني لا يزال ن ذلك أ ن تاكل كل مره ل ك ف ي د الالزام والزمان هذه ف ا ئ د ة ربما استفدتم منه ف أ و ل ف ا ئ د ة ذكرناها هي عدم و ص ف النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء و أ ن المذب يكفيه و أ ن من اراد أ ن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ف إ ن المذب أ ي أ ن هذا القطر القليل من الماء يكفيه في كمال الوجود و أ ن هذا ا ل خ ب ر من الماء والصاع الى خ م ج كنداء يكفيه بكمال ا ل و ص و س و أ م ا الجرذ عن ذلك ف ل ي س مستحبه و إ ن م ا ل م س ت ح ب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ف ا ئ د ه الثانيه ان أ غ ل ب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في و ج و ه ورسله انما كان بمبدئ د ي وصّاع والصاع ه ن ع م أ ع د سواك و أ ع د و د و ء أ ع د السواك و أ ع د ا ل و د و د أ ع ل م ن ا أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان يشبه المفتاح عند كل و د و د فالمتوجه أ ت ى بسواك و و ض ع ه و أ ع ل م ن ا ه ان النبي كان يتوضا ب ن ا د ا بالمد و يرتفع الصاع ف أ ر ب ع ة أ م د ا د كم هو بالجرام لانه نصف من ك ي ل جرام المتوقف علم ذلك ماذا سيفعل بعد ذلك سيشرع ا ل ن ض و ء ولكن قبل أ ن يشرع ينبغي علينا ان نخبره ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين على على اليسار ولذا سنذكر بعد هذا الحديث حديث عادل رضي الله عنه ه ولم يشرع ا ل ن ض و ء نحن قلنا أ ن ه مستحب فعل المدن من زاد على ذلك نحن ما قلنا ان الزياده كلها اعتداء و إ ن م ا الاعتداء هو ا ل إ ص ر ا ر الاعتداء هو ا ل إ ص ر ا ر و لا يعني الاعتداء أ ن يكون محرما بل قد يكون م ف ر و ه ا فالقدر المشروع والقدر المستحب هو استعمال الوجوه والصاع في ا ل و س ط لا يعني ذلك أ ن من استعمل أ ك ث ر من ذلك قد وقع في المحرم وقع في المقوله ا ل أ م ر فيه سعت بشرط ع د ل ا ل إ س ر ا ف بشرط ع د ل ا ل إ س ر ا ف نعم الحديث الذي ن ل ت له بعد ذلك حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال ك ا ف و رحمه الله وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه السيقوم في تنعله وترجله وظهوره وفي ش أ ن ن ق ل ه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وظهوره وفي ش أ ن ن ق ل ه قال ما تكفى عنه قولها كان يعجبه يعني يستحسنه او يعني يستحسنه كان ن ب ي يستحسن ويشبه أ ن يفعل هذه ا ل أ ش ي ا ء وهناك فرق بين العجب والعجب العجب او ا ل إ ع ج ا ب هو الاستحسان والتعجب ا ل ا س ت غ ر ا ب والعجب الكذب كقوه كان يعجب يعني كان يستحسن كان يعجبه التيمم التيمم يعني البداءه باليمين يعني كان يعجبه ان يبدا بيمين وكل شيء له جهتان تسمى الاولى يمين و ا ل ث ا ن ي ة ي س ا ر ولكن لماذا جعلت العرب جهه ي م ي ن وجعلت جهه ي س ا ر العرب جعلت الجهه الفاضله يمينا لما تبركا باليم و تبركا باليم و فاليمين من من ا ل ي و م و ا ل ب ر ك فجعلت الشيء الفاضل و ا ل ج ه ة الفاضله يمينا ولذلك الله عز وجل كرم من يدخل ا ل ج ن ة وقربه وقاله ص ح ا ب و أ ص ح ا ب اليمين ثم إن العرب لم يقدموا ل ج ه ه المقابله يعني لم يقروا عليها هنا اليوم. في مقابل ذلك قالوا يسار م قالوا يسار وقالوا يسار وقالوا يسار وقالوا يسار من هذا لما ل ف ا ر و ا بين ي و ن واليوتر راوا انهن أ ف ض ل من اليوتر ف ق ا ل ا اليمن ا ل ج ه ة ا ل ف ا ض ل ة وقال الجسر ل ل ج ه ة او اليسار ل ل ج ه ة المقبوله وهذا هو ا ل ت س م ي ج ه ة باليمين و ت س م ي ج ه ة باليسار قال التيم ث ا ي ع ر ن ان أكتبه ي يبدا بيمين أو أن ي بيمين أ و أ ن يبدا أ ب ل ي ي م ن هذه باليمين د أ ب قال ثاني ويجبه ، أكتبه ت ن ع و ل ي يعني في لبسه النعم اذا أ ر ا د أ ن ي ل ب س نعم ل ب د أ باليمين هذا معنى فيه تنعوله. فيه تنعوله في ت ن ع و ل ي في ت ن ع و ل ه يعني في لبسه النعم وترجلي الترجل هو ا ل ت ن ش ي ط والتسريح و ل ل ا د ه ا ن يقال رجل ش ع ر يعني مشطه اذا دهن وحتى ي س ت ر س ل شعره فالتردد هو التمشيط و ا ل ت د ر ي ش فكان يعجبه التيمم في التردد يعني في تمشيط ش ع ر وفي ق ه و ر ه ما معنى قبول فعل ط ه ا ر الله يجزيه اقول ص ه و ر وارتحوه شبعتني اسمع يعني شبعتني ك ل من السحور نقول ص ه و ر وارتحوه ماذا ي ع ر ف بالسحور السحور و ا س ح و ر ما هو السحور السحور يعني أه؟ الوضوء هناك فرق بين ا ل وضوء و الوضوء وضوء بالفتح و و ض و ء بالضرب ماذا نعرف ا ل و ب و الوضوء هو الماء الذي ي ت و ض ع به الوضوء خير من الوضوء الطهور الماء النبي قال الماء انه طهور وقته هو فعل الطهار يعني لا يقع إ ذ ا س أ ل ت ماذا تعني ما ك ل م ة ا ط ه و ر أ ن ت ق و ل هدوء ل أ ن هذا قاس أ و أ ن تكون غزو لكن كل معرفه هو فعل الطهار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التينه في فعل الطهار ولكن قد يشكل على ب ع ض ه م أ ن لما ذكرنا ا ل س و ا ج قلنا يستخدم ا ل س و ا ج ه بافارق او بشمال تذكرون البلد نحن قلنا ت س ت خ د م ا ل س و ا ج ه بشمال لماذا ل إ م ا ط ة ا ل ا د ى ل أ ن ه دم الحكمين يعني إ ذ ا اردت ان تستكتب بالشمال لماذا لان الغرض, الغرض منه هو الماطه ا ل ا د ى أ ن ل يقابل ا ل س و ا ج م ظ ه ر ة للفم الله كلها فنحن كلنا يستحب ان نستعمل السواك بالشمال والنبي او عزيز السفور ع ا تقول ع م ل في, في, في, في يستحب كان قدام السمس ب يعجبه الثامن و في طهور في ترق ن نعم المراد في القبور ي أ ن ه يعني التيمم في القبور ي المراد بذلك أ ن ي ب د أ بالشرك الايمن ا في القبور ي ب د أ بالشرك الايمن ا في ه إ ذ ا أ ر د أن ي س ت ا ذ كان يجب التيمم في القبور أ و ل ما أ ط م ع يرد الشرط على ا ل ج ه ة اليمنى من ا ل م ث ن ا ن ثم ي س ت ا ذ هنا ي ش ع النقاط تيمم في القبور فلا تناقض ولا تعاون وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ث ي م ن في ق ل و ر ه يعني أ ي أ ن ه كان يحب ان يبدا بالشك الايمن من الشيء الذي سيطهره يطهر اسنانك ي ب د أ بالشك ل ا ل أ ي م ن يرد شعرك ولحيتك ي ب د أ بالشك ل ا ل أ ي م ن يرد النار ي ب د أ بالشك ل ا ل أ ي م ن بل يردد ل ق ب و ر ان ي ب د أ بالشك ل ا ل أ ي م ن الشيء الذي سيطهره إ ذ ا ثلاث عرض قالوا في ش أ ن ه كله يعني في كل أ م و ر حياته صلى الله عليه وسلم فوائد ا ل ش ي ك الفيله ا ل أ و ل ى استحباب البداءه باليمين فيما يكون فيه للتكريم والتزيين فكل شيء تفعله من باب الكرامه والتزيين فاليمين أ و ل ى و أ م ا ان كان فعلك فيه انتقاد من ف ا ض ل إ ل ى مقبول فباليسرى أ و ل ى هذه ع ب ا ر ة للتفريق بين ا ل أ م ر ا ل ا ل ي م ن تستخدم في ا ل أ ش ي ا ء التي هي من باب ا ل ك ر ا م والتزيين أ ي أ ن ك تنتقل من فاضل من مقبول إ ل ى ق ا ض ل ف إ ذ ا انتقلت من فاضل إ ل ى مقبول فتستعمل شمالك وهذا ا ل أ م ر بدك علم ا ل ش ر ي ع مثال دخول ا ل ن س ج د ودخول البيت ماذا تبدا تدخل بيمينك هل عندك نص أ ن النبي كان يدخل بيمينك هل ع ن د أحدكم نص أ ن النبي كان يدخل ا ل م س ج بيمينك ما عندكم نص ل م يثبت انه صلى الله عليه وسلم نص على أ ن ا ل د خ ل باليمين ولكن كما قلنا الشريعه إ ذ ا استقراتها علمت أ ن الشيء الذي تفعله ك ر ا م ة تستخدم فيه ي م ي تقدم ي م ي إ ذ ا انتقلت من مقبول إ ل ى فاضل قدمته ا ل ي و م و انتقلت من فاضل إ ل ى مقبول قدمته اليسر د ق و ل ك المسجد و البيت انتقل ا من ا ل مقصور الى فاضل و ا ل ا ك المسجد أ ف ض ر م ن الشارع و البيت افضل منك من الشارع لـ من فستنتقل من الشارع الى المسجد الشارع مفطور و ا ل م ا ى مفطور ا ل م س ج فاض فانتقلت من مفطور إ ل ى فاضل ف ا خ ت اليمن فدخولك المسجد دخول إ ل ى فاضل لكن على العكس ستخرج الى المسجد خرجت من فاضلك إ ل ى مفطور ف إ ذ ا انتقلت من فاضلك وهو الى مفطور وهو الشارع خرجت ب ا ل ي س ر كذلك الحمام إ ذ ا أ ر د ت أ ن تدخل الحمام ب أ ي ق ب ل تدخل باليسرى لماذا ل أ ن داخل الحمام مفضول عن عن خارجك يعني خارج الحمام فاضل خ ا خ ل الحمام مفضول ف س ت ن ت خ ل من فاضل ل ى مفضول فدخلت باليسرى مع أ ن ن ا ما يعتبر نفس الامر لدينا يدخل بيتا من عند ا م ل ه ولكن كان ي ع ج ب و التيمم ه في كل ش ي ء ولهذا ك ن و ل النووي ان رحمه الله واستقرت ا ل ش ر ي ع ة على أ ن اليمنى تستعجل تستخدم في, في الكرامه والتسجيل وما كان حب ذلك فمستحب فيه ا في ل حياته هذا هو وقت فاليمنى تقدم ما تتقدم ا ل ي م ن ه اذا تقدم ا ل ن القول إ ل ى ف ا ر ض وما تتقدم اليسرى إ ذ ا انتقلت من فاضل الى احسنت من فاضل الى مقبول اكدت ثانيه يستحب ان تدبس نعلك اليمنى قبل اليسرى لماذا اين الفاضل واين المقبول لبسك النعم من باب الكرامه للقدم وبدء من باب ا ل ك ر ا م د فكونك من غير نعل مفطور ف إ ذ ا ل ب ث ت النعل انتقلت من مفطور إ ل ى طارق فقدمت دون نعل اليسرى ف إ ذ ا خلعت المعنى ب أ ي شيء ت ب د أ اليسرى ولذلك إ ذ ا اردت أ ن تلبس نعل فلتلبس النعل دونه اولا ف إ ذ ا اردت أ ن تقلع المعنى فلتقلع اليسرى أ و ل ا ولبس النعل السنه ة فيه ان تلبسه وان ت ج ا ل ه فلا تلبس ا ل نعمك من صيام لماذا المراد بالنعل هو الذي له سيء يعني ليس النعل يقال على الخطف مثلا الخطف لا يقال س له نعم لانه غطى بيد اليقينه النعل في ذمه صلى الله عليه وسلم يربطون نعاله من يربطون خلف ع من, من خلف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عندئذ رجل في ا ل ت ج ا ه قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعب الرجل قائما لماذا لو أ ن ك أ ر د ت ان ت د ر نعلك وهذا النعم فيه أ ر ج ف ه أ ن ت تحتاج الى ان تنحني لتشد هذا الرباط هذا الانحناء ربما أ ص ا ب ك خلل في هذا ا ل و ف و ق ل أ ن ك إ ن كنت قائما مستقيما كان عندك ثبات لكن لو جنيت مع ا ل ج ا ذ ب ي ة كان حقوقك أ ق ر ب فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل انك إ ذ ا ا ر ت ان تلبس ا ل ن ع ل ة أ ن لا ت ل ب ث ه انت قائم ع م م ا تجلس وتلبس ن ع ل ك من جلوس لكن هل هذا ي ل ف ر ق على هذه ا ل ا ح ذ ي ة ل أ ن ا ل ب ث و ة يعني هو ي ج ب ب ن ع م بسيطا يدخل قدما ولا شيء ثم ي م ش ي هل يحتاج الى ان ي ج ب حتى ينبت لا لا يحتاج ف ا ل ع ل ة من كان عنده نعم يحتاج الى ان ينحني ليشد عليه ف ا ل أ و ل ى له ان ينبت وهو جالس و أ م ا من كان عنده نعم يستطيع البيوت المسؤوله ا ل ج ب و ا ل ه ا لا شيء عليه الفتى ا ل ث ا ل ث ة يستحب أ ن ت ب د أ بالشك الايمن من ا ل ر ج ل عند الترب و ا ل ش ك الايمن في اللحيه عند الترب يعني إ ذ ا اردت أ ن تصدح لكيتك أو أن شعرك ف ا ب د أ بالشك الايمن لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم تعالى يعجبه التيمم في ت ر ب و إ ذ ا اردت أ ن تتطيب ف ل ت ب د أ بالشك الان أ إ ذ ا ر د ت أ ن تدهن لحيتك أ و أ ن تدهن شعرك أ و أ ن تسبح او تنشطك ف ل ت ب د أ ب ا ل ش ك ل ا ل أ ي ن الفائده الرابعه اتحب تقديم العضو ا ل أ ي م ن على ا ل أ ي س ر في ا ل و ج و د ف إ ذ ا ر د ت أ ن تغسل يديك ف ل ت ب د أ باليد ا ل ي م ن و إ ذ ا ر د ت أ ن تغسل رجليك ف ل ت ب د أ ب ا ل ر ج ا ل ي م ن وهذا مستحب وهذا مستحب ليس واجبا ولهذا يقول أ ن ه رحمه الله أ ج م ع العلماء على استحباب تقديم اليمنى من و ض و ء ومن قارب ذ ر ك تم وضوئه و ف ت القبر انتبه رجل أ ر ا د ان ي ت و ف ق ب أ ي شيء ي ب د أ ياخذ بشماله على, على يمين يعني أ ن أ و ل م اعطاه يرقه م ا ذ اليمن، هذا المستحب هل اجمعنا ه ل العلم اجمعنا على أ ن ه غسل يد ا ل ي م ن أ و ل ا مستحب ولكنه اذا غسل الشمال اولا فوضوحه صحيح. صحيح وهذا العلم اجماع بين أ ه ل العلم فالمستحب عند أ ه ل العلم ق ا ط ب ة أ ن ت ب د أ بيمينك على يسارك فمن خالق ذلك وافتتح وضوءه في الشمال وقدم الاخرى عنهن ل وضوءه صحيح الا ان الفطر فتح يعني فتح السنه قال الحافظ رحمه الله ومذهب ا الشيعه الوجود الشيعه يرون ان تقديمهم نوازل ثم قال وكلامه في الفتح و ف م البيان للرافع والتجريد البلدنيبي ما يوهم او وفي البيان للرافع والتجريد البندنيبي نستبدل قولي بالوجوب إ ل ى الفقهاء السبعه يعني أ ن البندنيبي والرافع ذكر في س ت ب ي ن ه م ا ان الفقهاء السبعه قالوا بالوجوب قال وهذا الصحيح من ا ل ش ي ع ة أ ي أ ن ا ل ش ي ع ة التي يصح بها ذ ا ل ق و ل و أ م ا العلم السبعه فلا تقوم بالوجوب والقول الراجع أ ن استعمال يمنه م س ت ح ق ليس وجهه فمن قدم اليسرى عن يمنه الوضوء اجزاه ولكن عندنا حديث أ ب ي ه ر ي ر ة وهو الذي ي أ ت ي بعد ن ر ف ع ه الاب قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا توفقتم فابداوا بميامنكم قوموا فرزه ببيانهم ر امر ف و ل ه س امرا ا أمر. ل أ فهل عندنا ما يصرف ذلك من اللجوء م ا ل الاستحباب الان نقول النووي عليه رحمه الله والموفق ابن ق د ا ر ه المؤمن نقل إ ج م ا ع اهل العلم على الاستحباب ولا نعلم هذا لا يوثق به اهل العلم طالب اللجوء وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ قال إ ذ ا توضاتم ف ا ب د أ و ا بميامينه وردت نعمه ان ا م ر ب ا ل و ج و د قال ف ا ب د أ فعل ا ل أ م ر وفعل الامر يفيد ا ل و ج و د فكيف قلنا أ ن ن ر ا ج ع ل ل يستحب هل هناك قرينه تطرق وجوبا بالحجبه ا قبل أ ن نذكر هذا نعلق على قول الحاسب رحمه الله عقبه الحافظ بعد م ذكر هذا الحديث وكان من المنازل ان نذكر الحديث بعد حديث عائشه رضي الله عنه بشراطه من غير و ق ل في ا ل ب ا ر يعني ي ج ع ل السوائل للحديثين م ع ه ولكن ا ل نسيت و ن س و ل ك ن الله عز وجل و ن نعتذر بالله الحافظ قال وعن ابن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاتهم فضحوا ف ا ب د أ و ا بميامينه قال أ خ ر ج ه ا ل ا ر ب ع ة وصححه ابن ج ز ي ر أ خ ر ج و ا ل ا ر ب ع ة وصححه ابن ج ز ي ر هذا الحديث لم يخرجه النسائي والترمذي و و ا ل ن س م ر د و الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ا ل أ ر ب ع ة قال أ خ ر ج ه ع ا ل أ ر ب ع ة ونحن نقول أ ن الحديث ليس في س ن ة ا ل ت ن م ي وليس في س ن ة النساء فكيف يكون ح ا ف ظ أ خ ر ج ا ل ا ر ب ع ة نحن نوجه هذا ا ل ت و ج ي ه أ و هذا الكلام على وجهه الوجه ا ل أ و ل أ ن يكون ا ل ح ا ف ظ عليه رحمه الله أ ر ا د أ ن ا ل أ ر ب ع ة أ خ ر ج و احاديث ب د ا ء في الدين أ ي أ ن ك تجد في سنن التلميذيه و تجد في سنن أ ب ي داود و تجد في سنن الجمال مثلا احاديث فيها ا ل أ م ر في ا ل ب د ا ي ة في ا ل ي م ي ن غير أ ن أ ب ا جلويل ر ض ا ل ل م ا ج ه تفرد بحديث إ ذ ا توفرتم ت ب د أ و ا بما يمينكم الوقت الثاني ان يكون حافظ له على ي ق ي والذي اعتقد ان الحافظ في هذا الموضع على وجه خصوص له لماذا لم ا ذ ا ل م ن ر ا ن ه ا د ا و ل ا ل أ ن هذا الامر بعيد يعني كونه نشبه هذا التخريب على أ ن ه ا خ ر ض من ل م ع ن ى هذا التخريب في اصطلاح ا ه ع ل م لا ي س ت ط ي فنحن قلنا أ ن الحافظ و ه م الدليل الحافظ و ه م الله أ خ ر ج هذا الحديث في كتابه ا ل ت ض خ س الحبيب الحافظ أ ق ر ب هذا الحديث حديث اذا توضعتم ف ب د أ و ا ب م ا ي م ن ك م أ خ ر هذا الحديث في كتاب التوصيح الحبيب وبعد م ا أ خ ر ج ه قال اخرجه أ ح م د و أ ب و داود وابن م ا ل ه لم ي خ ن هناك اخرجه ا ل أ ر ب ع ة قال ماذا بعد م ا أ خ ر ج ه الحديث التوصيح الحبيب قال أ خ ر ج ه احمد و أ ب و داود وابن م ا ل ه ثم قال وللنسائي والترمذي عن أ ب ي هريره رضي الله عنه ي ع ن ي قالوا ان النبي الكريم مني علي بن رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبث قميصا ب د أ بيمينه وهذا الحديث الذي هو عندنا إ ذ ا توضعتم فابداوا بيمينكم ابو داود اقرموا س و ل ا بنقضي إ ذ ا لبثتم وتوضعتم ف ا ب ا ب أ ي م ا ن ك فعلى كل حال حديث دمكم ا ل ر ب ع ة م ا فهمهما ابو داود وابن م ا ل ه حديث اخرجه ابو داود وابن ماجه نرجع الى الفوائد فنقول تجعل ا ل م ي ن ت ي ن اجعلوا حديث ابي هوايه وحديث ي عائشه مبشره لا تقصروا بينهما ثم نجعل الفوائد في نفس و ل فائدة القنوات منك فائدة التخليف الفئه ي ا ل إ ذ الرابعه أرد أن نعنك تبدأ إذا أن تبدأ ب ي ا ل ث ا ي س ت ح ه إذا أردت, أن أن إذا أردت ترجل ش ر وبحياتك أن كل ن ا ف الثانية كل من يستحب تقديم اليمنى على اليسرى ر ت تقديمه ح ب اليما في الوضوء ومن قدم الاخرى على ا ل ا ل ه فطور او فطور صحيح وفاته الفطر ولكن قلنا ا ل أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم م ف ا د الوجوب مفاده ماذا الوجوب أ ن ا ل أ م ر م ك ت ض ى الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا ت و ض ا ه م ف ا ب د أ و ا بميامنه ا و ل ح ن نعلم أ ن ا ل أ م ر م ك ت ض ى الوجوه فهذا يدل على أ ن أ ن ه يجب أ ن ت ب د أ باليمين ونحن قلنا الرابع ب الذي ن ق ر عليه النووي والموفق ا ب قدابه اجماع ان ا ل ب د ا ي ة باليمين ليس واجبا وانما هو مستحب فما هو الدليل الذي ن ص ل به الامر من الوجوه د الى الاستحباب الأول ان الله عز وجل قال يا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا كنتم ن الصلاه ف ا غ س ل و وجوهكم و ا ي د ي ك م وامسحوا برؤوسكم و ا ر ا ل ك ت ا واحد ب فمخرج اليدين في الكتاب واحد ومن اراد أ ن يمتثل ف أ خ ر ج على يديه الماء فقد امتثل بقول الله تغسل ايديه ولكن هل يخاف النبي صلى الله عليه وسلم سمع ا ل أ م ر من الله وبين ّ كيف الغسل فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مقيدا بقول الله عز وجل فتكون البدلات ا في ي م ي ن مقدما واجبا ل أ ن النبي وافض عليه نقول ا ل ق ر آ ن الله عز وجل قال في القران إ ذ ا كنتم إ ل ى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وتغسل اليد مسماه ان ت ف ل غ عليهما الماء والنبي امتثل النبي أ ف ر غ عليهما الماء ثم إ ن النبي د ا د ع ل ى ذلك ا ل ب د أ ا ل ي م ي ن كم هذه س ا ع د ة هذه ا ل ص ل ا ل ر ي ه وهي أ ه ل العلم ي ع ن و ن عليها ع ل ا ق ة فعل النبي الزائد عن ا ل أ م ر في القران علاقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الزائد عن ا ل أ م ر عن ا ل أ م ر في القران يعني لو أ ن الله أ م ر بامر ثم النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن ذلك عن هذا ا ل أ م ر ا ل آ ن الله أ م ر ن ا في القران ان نغسل اليدين هل قال فلتبدا ب ي م ن ى و ا ل ي س ر ة لا فالله قاس إ ذ ا قمت بغسلته فامر بغط اليدين النبي غسل اليدين وزاد على ذلك شيء ما ه و القدم الامن على اليسرى فعندما سمع النبي الاول من الله ثم زاد عن ذلك وهو الذي زاده النبي القدم الامن على ا ل ي س ر فهل يكسب ذلك في ا ل أ ر ض ولا نقول إ ن ه شيء زاد نقول هو شيء ج ا ئ ز عن ا ل ا فالذي أ م ر الله به هو امر ي د ه النبي امتثل فهذا هو الواجب واما البدايه باليمين. باليمين فهذا زائد عن ق ل ا م ر فلا يكون واجبا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ق ل ن ا يستقل بالتشريع ق ل ا لا يستقل بالتشريع ف إ ذ ا أ م ر بالامر لن تفيق القران ي ل ز ق ع ل ي ه ا ان نمتثله ب أ م ر ه أ ن ا و ل ى في ا ل و ج و ء هنا استقل النبي صلى الله عليه وسلم بالتشكيل وقال إ ذ ا توضعتم فبدؤوا بميامينهم وهذا يفيد منه ا ل و ج و ء فنحن نريد أ ن ن ط ل ف الامر من ا ل و ج و ء إ ل ى الاستحباب فنقول على ذلك الادله ا ل أ و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مما علم عمار والحديث في ا ل م س ت ق ر ج على البخاري و اسماعيل ل قال بعدما علمه ان يلتح يده يضرب ضربه على ا ل أ ر ض ثم ينقذ ل ك ثم القى ولتمسح بيمينك على شمال وبشمالك على يمين فقدم الشمال ولكن هذا الحديث فيه الفاظ اخرى وفيه أ ن ه يقدم اليمين على, على الشمال فنقرا يبقى عندنا فعل الصحابه رضي الله ع ن ه ف ن ق و ا ثبت عند البخاري في التاريخ الكبير وعند أ ذ ن عولج في الشهور بثلاث حسد عن ابي بكر رضي الله عنه قال إ ن شاء ب د أ بشماله في الوضوء قال ان شاء ب د أ بشماله في الوضوء قال إ ن شاء ب د أ بشماله في الوضوء ل ا ل ان شاء بدا ا ولهذا ب ي ج م بشماله م ا ل في الوضوء على مقرض الكتاب ل أ ن مقرضهما في الكتاب واحد وقال في مسائل عبد الله و أ م ا وقال علي ه وابن مسعود لا ابالي باي ي ع و ن ب ذ ا يعني أ ب د أ بالشماغ في اليمين قال انما ذلك فيما لو ب د أ بالشماغ على اليمين فهذا لا باس به ل أ ن مقرضهما في الكتاب واحد ولهذا الصحيح والذي أ ج م ع ت عليه الامه كما قال النووي والموافق ب ق د ا م ة أ ن تقديم اليمين في الوضوء على الشمال مستحب ليس واجبا ولكن ينبغي أ ن نحرص دوما ً على فئه السنه ولا نقول هذا واجب هذا مستحب إ ل ا في م س أ ل ة التحقيق ا ل ع ل م أ اما من يحس بك فينبغي علينا أ ن نرتفعك و أ ن نفعل ا ل أ و ل لا ان نقول هذا واجب او هذا س ن ة او هذا مستحب هذا ا ل ف ق ي في النشيه التطبيقيه ينبغي عليك ان تفعل افضل دوله و أ م ا في النشيه ا ل ع ل م ي ة فالهك ان تفصل تقول هذا واجب ه ذ ا مستحب تقول خ و ل ي هذا و ا ل ل ه ل و ل ك